الإمام ابن وثيمير رحمه الله تعالى، و... <تصفيق> وكان, ها... وكان هذا المجلس في ليلة السادس من ذي الحجة. العام الحادي والثلاثين بعد الاربعمائة والألف من الهجرة و قبل ان ابدا هذا المجلس ستبقى ان اذكر اخواني التكبيري في هذه الأيام أيام العشر حيث تعلق البخاري في صفيحه لفيظة الجزم ومعر <تصفيق> بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم أنهما كان يفرجان في السوق في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا الاثر وصلاه الفريابي في كتاب العيدين المسند الحسن و... وهذا هذا التكبير كما جاء في الاثر لا يختص بما بعد, الصو... بعد الصلاة فقط أو بما بعد الصلاوات المحروضة وأنما يكونوا في كل وقت وفي كل مكان فكانوا مكبران في السوق فيشرع أو يستحب للعبد ان يكبر في طريقه وفي ممشاه وفي سوقه وفي مجلسه وفي المسجد بعد الصلاة قبل الصلاة في هذه الأيام دون أن يتقيد بوقت معين وهذا من التقدير المطلق وردت اثار اخرى تؤكد هذا التكدير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق و التدبير <تجميل> يكون بالصيغ الثابته عن الصحابه واصح <تصفيق> ما جاء عن الصحابه ما اخرجه الدياقي في كتابه فضائل الاوقات <تصفيق> بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غدات يوم عرفة إلى أخي أيام التشريق فيقول الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيره الله أكبر أجل الله أكبر ولله الحمد وأيضا لم ثبت عن سلمان ام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا و لم علي ابن مسعود ابن سالد فيه كلام لكنه يتقوى بما أعزاه ابراهيم النخاعي الى التابعين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 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلينا جميعا أن نحرف على هذا التكبير في هذه الأيام الفاضلة والله تعالى أعلى وأهلا نحن نبدأ درسنا وقد وصلنا الى باب القصص حيث قال المصنف رحمه الله تعالى القصص والقص لغة تتبع الاثر وفي الأخبار عن قضية, عن قضية ذات مراحل يتبع أو يتبع بعضها بعضا القصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حبيثا ذلك لتمام مطابقتها للواقع وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحينا إليك هذا القرآن وذلك لاجتمالها على درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى وأحسن القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصين عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق نعم فأقول مستعينا بالله القصص من القص وقال بمنظوري في لسان العرب القص شاءل القص إذا قص القصص القص القص القص والقصه الخبر وقص علي خبره يقصه قصا وقصف اورده والقصص الخبر والمقصوص بالفتح وضع موضع موضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب نعم في حديث غسل لم الحيد فتقصه بريقها أي تعضوا موضعه من الثوب بأثنانها وريقها ليذهب أثره كأنه من القص أي القطع أو تتبع الأثر والقص البيان والقص بالفتح الاسم والقص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه هناك يتتبع معانيها افضل من قال من افضل اتباع افضل ويقال خرج فلان قصفا في افضل فلان افضل وذلك اذا اقتص اثرهم وقيل نعم يقص القصف نعم لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا ن موقف قال تعالى فرتد على اثارهما قفصا وكذلك طف اثره وتقصص ومعنى فرتد على اثارهما قفصا اي رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان الاثر ان يتبعانه ان يتبعانهم آه <تصفيق> و كما قال المصنف رحمه الله تعالى في او القصه او القصص صلاحا او القصص بالفتح وهي جمع قصتي هي الأخبار عن قضية ذات مراحل. نعم، يتبع أو يتبع بعضها بعضا أي هي عدة مواقف جاء. بعضها على إثر بعض حتى صارت قصة. و... والاصل في قصص القران كما بين المصنف رحمه الله تعالى انها تتميز بثلاث امور اولا الصدق فهي أصدق القصص ثانيا الحسن هي احسن القصص ثالثا النفع هي انفع القصص وهذه الثلاثه قلما ان تتوفر لغير قصص القران ويلحق بها القصص النبوي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 ومن هنا نفرق بين قصص القرآن والقصص الوارد في الأحاديث وبين القصص الأخرى التي ذمها السلف، فقد ثبتت عدة آثار عن السلف الصالح ذموا زن... فيها القصص وذموا فيها القفار و... لا باس أن نشير الى بعضها حتى ندرك الفارق فقد اخرج ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها نعم ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي عاصم في كتابه المذكر والتذكير والذكر وغيرهم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم أنه قال لم يقف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وأول ما كان من القصص حين كانت الفتنة لم يقصد بالفتنة التي حدثت في آخر خلافة عثمان والتي كان على أثرها قتله رضي الله عنه <تصفيق> وأخرج أيضا من وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح عن خالد الأسبج أنه قال كنا في مسجد المدينة وقاف لنا يقص علينا فجعل يختصر سجود القرآن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 نعم قصّد ابن عمر من قوله هذا، لم أن هؤلاء الذين جلسوا إلى القاف صنعوا شيئا لم يفعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولو كان خيرا لكانوا أفضل من الصحابة. لصنعهم هذا مشيرا إلى إلى انطرافهم في هذا الباب عن سبيل الصحابة <تصفيق> وأخرج بن وضاح أيضا بسنب صحيح أن عبد الله بن قباد عن أبيه قباب رضي الله عنه قال إنما هلكت بنو إسرائيل في نقفتهم واخرج ابن وضاف صحيح عن الاسود بن هلال انه قال كان رجل يقف فاتى ابن مسعود فصيل له فجاء فجلس في القوم فلما سمع فلما سمع ما يقولون قام فقال الا تستمعون فلما نظر اليه قال تعلمون انكم لا من محمد صلى الله عليه واله وسلم واصحابه واهله او انكم من بطرف ضلاله أبو خيثمة في كتاب العلم وابن أبي عاصم في المذكر والخطيب في الفقيهة والمتفق وابن أبي شيبة في مصنفه نعم أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه مرأة <تصفيق> رجلا يقص، فقال: علمت الناسخ والمنسوخ أو علمت من المنسوخ، فقال لا. قال: هلكت وأهلكت. وأخرج ابن وضاح ايضا بسند صحيح عن معاوية بن قرة أنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعه واخرج, وأخرج ابن و ايضا لسنه الحسن عن سفيان الثوري انه سئل عن القاف وساله عمرو بن العلاء قال يا ابو عبد الله استقبل استقبل القاف مستفهما فقال سفيان ولوا البدعه ظهوركم ولوا البدعه ظهوركم يعني نهاه عن استقبال القاف فهذه الافعال موجزنه تدل على ذمي على ذمي السلفي من القصاص ولل وللقصص. نعم ولكن بلا شك ما كان يقصدون قصص القرآن ولا قصص الحديث. بل كانوا يشيرون الى الافتراءات والأكاذيب التي نسجها هؤلاء القصص استجلابا لأموال الناس ب... باستثارة عواطفهم وأحاسيسهم بهذه القصص المختلقة مع نسبتهم هذه القصص إلى الدين دون مراعاة لصحة المعتقد ولا لصحة الاسناد ولا لصحة الدليل ودون تمييز بين حق وباطل في قصصهم إلا قليلا وهذا الأمر صار, صار حال كثير من الوعاظ والقصاص في زماننا فيلحقهم ذم السلف بلا شك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 فجلس في مجلسه فقال له ابن عمر نعم قم من مجلسنا فابى أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة أن أقم القاف قال فبعث إليه فأقامه وفي رواية عن مجاهد أنه قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له قم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 ومن المكروهات للواعظ القصر الكلام الكلام الذي يمزجون به كلامهم فإنه بدعة فإن كان يكذب في اخباره فهو فسق والإنكار عليه واجب وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه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 وقد يحضر مجلسه النساء النساء فهذا منكر يجب المنع منه فإن فسادها هنا أكثر من الصلاة إلى آخر مقال نعم وكأن المواردية يحكي عن وعاب زماننا وعن مجالسهم. ولبن أبي عاصم في كتاب المذكر والتذكير كلام نفيس ينصح به السلطان وأميرة مصر في زجر القصاص وفي منعهم من الجلوس للتحديث <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اعلموا رحمكم الله ان اول من قص الخوارج كما قال محمد بن سيرين فقد فعله رجل عن القصص فقال بدعة, بدعة ان اولى إن أو... نعم إن أول ما أحدث الحرورية القصص فعلق من الجوزي علق من الجوزي على مقالة محمد بن هذا في كتابه القصاص قائلا نعم اشتغلت الحرورية بالقصص عن حكم القران وفهمه ومالوا الى ارائهم فوقع لذلك ذمهم وقال ايضا لما اظهرت الخوارج القفص واكثرت منه كره التشبه بهم نعم فهذا كله يبين لنا خطورة هذا المنهج القصصي الذي عليه وعاظ وقصاص هذا الزمان وكيف انهم يلحقهم ذم السلف وكيف ان السلف حكم عليهم بالبدعة واما قصص القرآن والحديث فإنها لا تدخل في هذا الذم قطعا لأنها تتميز بخصائف وسمات ترفعها عن هذا فهي من كلام الله عز وجل <تصفيق> الذي لا يقول سبحانه إلا الصدق لا كذبة ولا اختلاقة ولا فيها وهي أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحين إليك هذا القرآن فهي وحي من الله والوحي من الله لا يعتريه المقص بحال من الأحوال بل هي فيه تمام الحسن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 ليس كلاما مصطنعا مختلقا وإنما هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الخميد <تصفيق> <تصفيق> اما قال المصنف بعد ذلك ذاكرا أقسام القصص في القرآن قال هي ثلاثة أقسام قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وقسم عن افراد وطوائف جرى لهم ما فيه عذره فنقله الله تعالى عنهم كقصه مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاويه على عروشها وذي القرنين وقارون واصحاب الكهف نحن نحن نحن نحن نحن نحن ذلك نحن نحن نحن في عهد النبي صلى الله عليه نحن وسلم نحن نحن بدر نحن نحن وبني نحن لهم بني قريزه وبني النظير وزيد بن حارسة وأبي لهب وغير ذلك ومن يتتبع قلت ومن يتتبع هذه الأقسام الثلاثة في كتاب الله يجد توفر هذه الخصائص الآلفة الذكر فيها من الصدق والحسن والنفع و تشترك هذه القصص او هذه الأقسام الثلاثة من جهة النفع بأنها موعظة بليغة وفيها العبر العظيمة التي تنفع تنفع الناس في كل زمان ومكان وتحذرهم من عاقبة من تكذيب رسول الله ومن عاقبة الكفر بالله وأن البشر مهما اوتوا من القوة ومن السلطان وأسباب الجبروت أنهم في نهاية أمرهم ضعفاء لا يقدرون على شيء مما كسبوا وإنما أمرهم بيد الله إن شاء سبحانه عجل العذاب عنهم حتى إذا نزل بأسه كان انتقامه شديدا لا مرد له وهذا واضح فيما أشار إليه المصنف من هذه الأمثلة التي ذكرها وأيضا يطبح لنا من هذه القصص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 كما في قصة مريم وسبحانه يرزقهم ويعافيهم وفيها ايضا من العبر إثبات قدرة الله عز وجل وانه سبحانه قادر على ان يحيى العظام وهي رميم وان يخلق بشرا من أنثى فقط دون دون دون الذكر وأن يحيى الأموات وإن مرت عليهم السنون الطويلة كما في قصة أصحاب الكهف وأنه سبحانه له جنود لا يعلمها إلا هو كما قال سبحانه وما, وما يعلم جنود ربك إلا هو كما يتبين من قصة أصحاب الفيل نعم وأن, وأن ابتلاءه للمؤمنين قد يصل إلى الذروه حين يقتل حين يقتل المؤمن بل يرمي بنفسه في النار إثباتا لصدقه وصدق وصدق إيمانه كما في قصة أصحاب الأغدود وهذا كله أورده ربنا سبحانه عظة وذكرى لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فكما قال سبحانه لقد كان فيه قصصين عبرة لأولي الألباب <تحكين> <تصفيق> <الصفيق> <الصفيق> ولهذا أورد المصنف بعد ذلك الحكم من القصص فقال وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمن فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الآن دائم فيهم الضجر حكمة بالغة، فما تغني النظر. ثانياً، بيان عزه تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم لكن ظلم أنفسهم، فما أغنت عنهم لا توملات. فما أغنط عنهم آلهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك لما جاء أمر ربك ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين بقوله تعالى إلا آل لوت نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر رابعا تسليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى <تصفيق> ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدينة وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمن بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله وقوله تعالى ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها الا الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وقوله لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله نوادي فوائد التي قرأناها الآن واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان وهي تظهر لنا بجلاء الفروق بين القصص الذي نزل عن طريق الوحي وبين قصص هؤلاء القفاف والوعاظ من اهل البدع ثم قال المصنف في اسري ذلك تحت عنوان تكرار القفف من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتديه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلفوا في الطول والقصر واللين وشدة، وهو ذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، ومن الحكمة في هذا التكرار وفي هذا التكرار أولاً بيان أهمية تلك. أهمية تلك القصة لان تكرارها يدل على العناية بها ثانيا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشده غالبا فيما أتى من القفص في الصور المكية والعكس والعكس فيما أتى في الصور المدنيه نعم رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القفص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما قو... تقتضيه الحال خامسا ظهور صدق القرآن وانه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض نعم هذه ثوائد تكرار القصص في كتاب الله بإيجاب النقطه الأولى في هذه الفوائد لم يظهر أهمية تلك القصة المكررة لأن الله عز وجل لا يكرر شيئا إلا لفائدة مزيدة وإلا لعبرة أكيدة حيث ان التكرار لا يحدث عبثا ولا ليس بتصرف البشر بل ان الله سبحانه هو, هو الذي قص قطه فرعون مع موسى في مواضع عديده من كتابه عز وجل <تصفيق> نعم ومن يتتبع هذه القصة قصة موسى عليه السلام نعم يبرك بلا نعم بلا أدنى شك صدق رسول الله صدق نعم الله عز وجل وما يزداد يقينا إن عبد سادي الكفاف وغات لجنا فارو على غير طريق الكتاب والسنة له إدعاء أنهم نعم ما زالوا يمثبون الأهل السنة ويتمسخون بعلمائها وبدعوتها ولكن العبرة ليست بالدعاوة نعم إنما العبرة بالدلائل والبراهيم وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب وان ان شاء الله بقي لنا ما يقرب من ثلاثة مجالس وننهي هذا المثل معوني الله وتوفيقه فارجو من اخواننا واخواتنا مراجعة ومذاكرة المجالس السابقة حتى يستفيد من دراسة هذا المتن حتى تتحقق لهم البغية من استماع هذا الشرح و... أعتذر عن درسي ومجلسي أداب طالب العلم الآن ويكون موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت المستقبل القادم مع تسهيل التفقه في الدين وتبيان اختيارات الإمام ابن عثيمين من خلال تلخيص الشرح المذكور. طبعا نجيبه عن يعني عمت يفصل من الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم يقول السائل ما حكم استعمال الأحاديث الضعيفة والموضوعة للترغيب والترهيد نقول <تصفيق> قد اختلف العلماء في هذا الباب نعم على أقوال ثلاثة أضعفها جواز نعم جواز هذا على الإطلاق من داب الترغيب والترهيد هذا قول ضعيف بل قول شاذ. القول الثاني وضع شروط لاستخدام الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وذكر هذه الشروط الحافظ ابن خجر الشرط الأول أن يكون لهذا أن يكون لهذا الحديث أصل في شرع الله فلا يكون مشرعا لحكم جديد بذاته ثانيا ان لا يكون شديد الضعف يعني يكون مختملا الضعف يكون ضعفه يسيرا ليس شديدا ثالثا أن يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يذكر بصيغة التمريض روية أو يذكر أو حكية إلى آخره وأريد أن شيئا يتعلق بالشرط الأول هو أن معنى ذكر الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب يعني ان تذكر فضيله ما او وجرا وعذابا الامر ثابت بدليل صحيح يعني على سبيل المثال أن تذكر فضيلة لقيام الليل وقيام الليل ثابت بالأحاديث الصحيحة المشهورة فإذا جاء حديث ما ضعيف لكنه ليس شديد الضعف يثبت طبيلة ما لقيم الليل ترغيبا في القيام فعلى قول هؤلاء لا بأس أن تستشهد به من باب الترغيب من باب الترغيب وكذلك الزنا محرم بالدليل الصحيح من كتابها السنة إذا جاء حديث ضعيف في الترهيب من الزنا نعم لا بد أن تستخدمه للترهيب مع شرطين آخرين بأن لا لا يشتد أن لا يكون الشديد الضعف وأن لا تجذب نزبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قول هؤلاء العلماء وأما القول الثالث هو الذي عليه إمام العصر في الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى هو عدم جواز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة ولو كانت في الترغيب والترهيب وبين أيضا أن فهم البعض لقول العلماء الذين جوزوا الاستشهاد بهذه الأحاديث في الترغيب والترهيب من أنهم يقصدون بهذا أن يأتي حديث يثبت عملا أو قولا ليس ثابتا بالدليل الصحيح هذا خطأ ف يعني يأتي أحد القصاص يحتج بحديث ضعيف يثبت صلاة ليست ثابتة في الأصل نمنح هذه الصلوات التي أحدثوها وابتدعوها في ليلة السابع والعشرين من الرجب أو في ليلة النصف من شعبان إلى آخره ولم يرد حديث صحيح بإثباتها فتأتي بعض الأحاديث الضعيفة فيقول, فيقول هؤلاء الجهال لا بأس بالعمل بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب ضامنين أن مقصد العلماء من هذا التجويد أو من هذه الإجازة لهذه الأعمال وإجازة إحداث عمل بهذا الحديث الضعيف هذا خطأ بل إن العلماء قصدوا بجواز العمل بهذه الأحاديث أي أن يجوز أن يستخدمها في الترغيب والترهيب لعمل ثابت بأصل وفي أصل الشرع لا أن يكون هذا الحديث مشرعا لعمل محدث لم يثبت فهذا لا يجوز بحالة من الأحوال لا في الترغيب ولا في غيره ولا في أحكام العبادات ولا المعاملات هو الأصوب والأرجح والقول الثالث وفي الأحاديث الأحاديث الصحيحة والحسنة الغنية والكفاية لم يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا وفيكم مبارك كثير من العوام ويشاهدون القصاص يشاهدون القصاص هل حكم سماعهم وجلوسهم إليهم؟ بجهل يأخذ حكم الجالس الجالس لأهل البدع وهي الطريقة المثلى لحفظ العوامل ومجلسة العلماء أقول الجاهل لهم حكمهم فمن جاهل حال هؤلاء وجلس إليهم محتنا الظل فيهم ظل أنهم على السنة وأنهم دعاة إلى الكتاب والسنة ومعظور بجاله وسوء فهمه وعلينا أن نترفق بهؤلاء في البيان حتى لا يعني ينفر عن دعوة الحق قصة إذا كانوا حديث عهد بسنة أو كانوا حديث عهد بالعلم بالعلم فعلينا أن نترفق بهم وأن نسعى جاهدين بخطوات هادئة أن نأخذ بأيديهم إلى العلماء إلى العلماء الربانيين عن طريق إمدادهم بكتب هؤلاء العلماء وبدروس هؤلاء العلماء مع محاولة تبيين الأصول أهل السنة لهم يعني بالتدريج حتى تتضح لهم الأمور وإذا أراد الله بهم خيرا لأنه سبحانه يوفقهم إلى الانتفاع بهؤلاء العلماء وإلى معرفة حقيقة هؤلاء القصص ونحن نسعى إلى هذا البيان رويدا رويدا وبالقدر الذي يفقهونه حتى لا نغرب عليهم حتى لا نكون سببا في فتنتهم وقد دينت هذا في خلال كتاب الكواشف الجلية للصرق بين السلفاء والدعوات الحزبية البداية إلى إليهم لمن أرد المزيد يقول السلام عليكم وانقر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا يدلنا على كتاب في ذم القصر والقصاص اقول من الكتب الجامعه في هذا الباب كتاب ابن الجوزي الذي يسمى بالقصص وايضا كتابه الصيوطي إعلام الخواص بأكاذيب القصاص وقد نقل فيه بعض كتاب من الجوزي نعم يقول السائل بارك الله فيكم الشيخان هل يجوز الاقتباس من القرآن, من القرآن الكريم كان يقول القائل خير من استأجرة القويل أين او ما شابه ذلك اقول ان العلماء قد اجازوا الاقتباس من القرآن لكن بضوابط وشروط منها يقولون ان العلماء أجازوا الاقتباس من القرآن بشروط منها أن لا يصحب هذا الاقتباس لا هذا الاقتباس استهزاء او مجول او سخرية. ثانيا أن يستخدم هذا الاقتباس في الموضع الصحيح الذي يستقيم فيه المعنى، فلا يوضع في غير موضعه الذي فلا يوضع في موضع أن يفسد المعنى، لا يوضع في غير موضعه، لما يوضع في موضعه المناسب الذي به يستقيم المعنى وتستقيم العبار. ثالثا أن يكون المقتبس على شيء على شيء من الدرايه باللغة وبالنحو وعلم البلاغة حتى يحسن الاقتباس فلا ينبغي أن يفتح باب الاقتباس لكل من هب ودب مما قد يسيء إلى كلام الناظر الى ايات الله وقد ذهب جمهور العلماء الى جواز الاقتباس و... <تصفيق> وقد نقل السيوطي قول الجمهور هذا وذكر أنه لا يعلم خلافاً في جواز الاقتباس في النثر لا يعلم خلافا عن جواز الاقتباس آيات القرآن في النثر دون الشعر في غير يعني في غير كما بينا وفي غير يعني الهزلي والسكرية ومما يدل على جواز الاقتباس نعم ما قد جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه والآله وسلم لما دخل خيبر لما فتح خيبر حيث قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزل بساحة قوم فساء صباح المنذرين مقتبسا قوله تعالى في سورة الصفات فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وأيضا ما قاله صلى الله عليه واله وسلم نعم الفريعه بنت مالك رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها حيث قال لم كث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله مقتبسا قوله تعالى ولا تعزيم وقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله ولهذا نظائر عدة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كافية في إثبات جواز الاقتباس بالشروط التي ذكرناها والله تعالى هو الموثق ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ومعيدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت ما درس كثير التفقه في الدين وصلى الله ولمخمن يروح عن آله وأصحابه وسلم